قال رحمه الله قولوا تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من الفتح والغنيمة وهذا بناء على أن لا هنا أصلية وأن معناها باق على عليه وهو النفي فعلى هذا يكون معنى الكلام ما ذكر رحمه الله على أحد القولين فأثابكم غمًا أنساكم الحزن على ما فاتكم وما أصابكم فيكون معنى هذا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فأثابكم غمًا على غمًا لكي لا تحزنوا فلا باقي على معناه الأصلي فهذا الغم الثاني فيه خير لكم مع ما تجدون من ألمه إلا أن فيه خيرا كثيرا لكم فأنساكم الغم الأول الذي تقدم هذا الغم أنساكم غما متقدما لكي لا يحصل لكم حزن على ما تقدم من فوات الغنيمة وهكذا أيضا ولا حزن على ما أصابكم من الجراح والقتل فأنساكم الغم ذاك ما حصل لكم هذا معنى على أن لا هنا أصنية وتفيد معنى النفي لكي لا تحزنوا على ما فاتكم هذا تعليم لإصابة الغم وهناك معنى آخر على أن لا أيضا أصنية أن الكلام متصل بما تقدم ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا لأنه غم شديد إذا لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنك هذا غم وهو سهل ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا فهذا الكلام متصل بقولي ولقد عفا عنكم المتقدم هذان قولان على أن لا هنا نافية وأن معناها باق وهي أصلية على ما هي عليه فيكون إما التعليم لقول فأصابكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا أي هذا الغم الذي حصل لأجل لا يحصل لكم حزن على ما فات ولا كذلك أيضا آلام على ما أصاب ما حصل من هزيمة فهذا الغم سببه هو هذا التعليل. وقيل الكلام متصل بما تقدم ولقد عفا عنكم لئلا تحزنوا على ما فاتكم لأنه يحصل لهم غم إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم فقال الله جل وعلا ولقد عفا عنكم فيكون الكلام متصلا بقولي ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا فلم يحصل لكم عقوبة عظيمة شديدة واستئصال عفا عنكم لكي لا تحزنوا وهكذا إذا عفا الله سبحانه وتعالى ارتفع الغم عنهم وقيل لا هنا زائدة إلى لا زائدة فأتابكم غما بغم لتحزنوا لكي لا تحزنوا أي لكي تحزنوا بسبب ما فعلتم وأنكم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون لا هنا مسلوبة المعنى وهو النفي وإنما تفيد التوكيد فقط لكي تحزنوا أصابكم غم بغم عقوبة لتحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة وتتألموا بسبب الجراح هذه لأنكم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قول آخر والمعنى بناء على أن لا زائدة ولا تأتي زائدة في لغة العرب كما في قول تعالى لأن لا يعلم أهل الكتاب أن يقدرون على شيء من فضل الله أي يعلم. أهل الكتاب أنهم ما عندهم شيء ولا بأيديهم شيء ولا يستطيعون من أن يمنعوا فضل الله سبحانه وتعالى ولا يجلبوا فضل الله لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله فهم مسلوبون لإرادة فلا يستطيعون أن يفعلوا شيء لا يقدموا لا يؤخروا فلا يستطيعون يمنعوا فضل الله على العباد ولا كذلك يعطوا فضل الله ففضل الله لا يصنع أحد أن يناله إلا بفضله سبحانه ولا يستطيع أحد أن يمنعه إلا بتقديره جل وعلا فتكون لا على هذا زائدة في اللفظ زائدة في اللفظ مسلوبة المعنى الأصلي والمعنى على هذا فأثابكم غما بغمن لتحزنوا بسبب ما حصل منكم من المخالفة والخلاف للنبي عليه الصلاة والسلام هذان معنيان ينبنيان على أن لا أصلية أو زائدة فعلى كونها أصلية ما هو معنى الآية لها معنيان ما هما نعم إما تعليل ومتصل بما تقدم ولقد عفا عنكم ليالا تحزنوا لكي لا تحزنوا لأجل لا تحزنوا عفا عنكم لأنه إذا لم تعلموا أن الله عفا عنكم يحصل لكم حزن شديد لكن الله عفا عنكم أبشره إن الله عفا عنكم لاجل لا تحزنوا عفا عنكم لا بقي معنا آخر على أنها أصلية المعنى ذكره فأتابكم غما بغما لكي لا تحزنوا فما هو المعنى الثاني على أنها أصلية ما عندك ها؟ فأتابكم تعليل لي قوله فأتابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فات من الغنيمة ولا على ما حصل من الجراح هذا الغم لأجل لا تحزن على ما فات من الغنيمة والضفر ولا لما من الجراح والقتل أحسنت هذان معنيان على أن لا هنا أصنية ومعنى آخر على أن لا زائدة عندك فأثابكم غما بغما لكي تحزنوا لأنكم خالفتم فيكون عقوبة هذا الغم لأنكم خالفتم فيكون عقوبة لكم بسبب مخالفة والمعاني كلها صحيحة لكن الأقرب الأول أن لا هنا أصلية والأصل عدم زيادة ومعناها على ما هو عليه باق تفيد النفي وهل للمعنى الآخر أو القول الآخر نظير في القرآن أنها تأتي زائدة لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء مفضلنا أحسن ت أي ليعلم أهل الكتاب أنهم أبيعديهم شيء ولا يقدموا ولا يؤخروا أحسن قال رحمه الله قولوا تعالى لكي لا تحزنوا قلنا ملا من التعليم وأفعال الله مقرون بحكم علل وليست مجرد عن الحكم العلل كما يزعم من من أهل بدع عندك أشاعر فيقولون الله يفعل جرد المشيء والحكمة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح والغنيمة ولا ما أصابكم أي ولا على ما أصابكم من الغتل والهزيمة هذا قول ابن عباس لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الفتح والغنيمة ولا, ما أصابكم أي ولا على ما أصابكم من الغتل والهزيمة هذا قول ابن عباس رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه والله خبير بما تعملون أي خبير بأعمالكم سبحانه بما تعملون من الأعمال خيرها وشرها فيجازيكم على الخير خيرا وعلى الشر على حسب ما فعلتم هذا معنى قوله تعالى والله خبير بما تعملون من الأعمال خبير بما تعملون من الأعمال فالمتعلق محدود متعلق محدود تقديره كما يدل عليه السياق من الأعمال بما تعملون من الأعمال خيرها وشرها فيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شر بحسب العاملين وأحوال العاملين وهذا تحمل مثل هذه الآيات التي فيها الإخبار بعلم الله وإحاطة الله تحمل العبد على المراقبة من أدلة المراقبة والله خبير بما تعملون والله عليم بما تصنعون كل ذلك من أدلة مراقبة أي الحاثة على المراقبة وأن العبد إذا علم أن الله خبير بما يعمل وأن الله عليم بذات الصدور وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والله محيط كذلك فإنه يحمله على أنه لا يرى الله سبحانه وتعالى منه إلا خيرا ولا يرى الله سبحانه وتعالى منه إلا خيرا في خلوته وجلوته وسرائه وضرائه ما يحصن عنده الضر وعنده مسراء وفي الخلوة وفي الجلوة فهو على وثيرة واحدة لأنه يعلم أن الله خبير بما يصنع وبما يعمل أدلة المراقبة كثيرة جدا في كتاب الله وفي السنة فالله يخبر الصحابة أنه عليم انتبه بسرائر الأمور وبالبواطن والظواهر فلا يرى منكم إلا خيره وهذا الذي حصل لكم إنما هو لي يفي من يفي من أولئك الصلحاء وليفضح من يفضح من المنافقين الذين هم بعيدون عن الخير فيفضحهم الله مثل هذه الأشياء فيخرج أضغانهم ويعرفونهم في لحن قولهم إذا حصل على المسلمين شيء قال رحمه الله قولوا تعالى ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسى يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية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 وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ما أعظم هذه الآيات ثم أنزل الفرج وأنزل ما يحصل به ذهاب الهموم والغموم نعاس على شدة عظيمة حصلت والنعاس لا يأتي إلا عن أمن وأما إذا كان الشخص خائفا فإنه لا يتي نعاس للنوم لا مقدمات النوم لنوم تجده قلقا ألقا لا نوم أما هؤلاء ينزل الله سكينة في قلوبهم والطمأنينة مع أنه أصابهم شيء عظيم هذا كله لمحبة الله لهؤلاء الرجال وعناية ربنا سبحانه وتعالى بهم فأنزل عليهم من بعد الغم الشديد أمن أمنا عظيما وأمنة نعاسا يغش طائفة من المؤمنين، وأما المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، فالمؤمنون أصابهم نعاس وناموا ورتاح، واحدهم يسقط سيفه، سيفه وهو لا يشعر، لا يشعر به كما سيأتيه، وهذا يدل على طمأنينة حصلت لهم، وسقينا حصلت لهم. ويدل على محبة الله وعناية الله ورعاية الله وكلاءته بهم جل وعلا وهكذا الصلحة كل من سلك هذا المسلك تجد عناية الرب جل وعلا به حاصله تلتمسها وتراها عيانا تراها عيانا هذا والله شيء ملتمس دروس تقام في دماج مع مدافع ومع هاونات ومع غير ذلك مما تعلمون مما يحصل لأهل دماج ودروس تقام الدنيا بخير كما يقال دروس على مدار الصلوات كلها قائمة على قدم ساق والعدو على رؤوسهم ولهم مبالين به الذي في الثغور في الثغور والذي في الدرس في الدرس والخير موجود ولا استطاع عدوهم أن ينال منهم شيئا هذه عناية عظيمة والله عناية عظيمة من الله مع أنه قد أحدق بهم جميع الجوانب من جميع الجوانب وما استطاعوا وهم في طمأنينة وسكينة بال رجال ونساء وأطفال وشيوخ وشباب كلهم على وتيرة واحدة إلا أن نزر منهم الذين خافوا وبحثوا عن السيارات وخرجوا, وخرجوا إلا جلهم على سكينة وعلى طمأنينة وعلى عدم بالاه بهم ويعلمون يقينا أن الله لن يمكن الحوث منهم لن يمكن الحوث منهم عندهم يقين طمأنينة أن الله ما سيمكن الفجر هؤلاء من الصلحاء وفعلا والله عطاهم الله على ظنونهم الحسنة عند ظن عبد بي فليظن عبد بي ما شاء فما استطاع عدوهم أن ينال منهم سوءا وهو قد أحدق بهم وأراد شرا بهم عظيما كما فعل بغيرهم وهو في حنق أكثر من أكثر على هؤلاء من غيرهم وغيظ لأنهم قتلوا فيه فعلوا فيه ما فعلوا ويتمنى أن يتمكن منهم ومع ذلك ما استطاع أولئك لما تمكن منهم أخذ أبقارهم وأخذ حلي نسائهم وأخذ كل ما لهم بحجة أنه للمجاهدين وهؤلاء حتى السقوف ما أبغوها له, له أخذوا سقوفهم معهم ودبابهم وشياهم وأموالهم وأسلحتهم وما تركوا للحوث شيئا من ذلك وما استطاعوا خرجوا وهو ينظر خرجوا وهو ينظر إليهم وليس صدع حتى ساكن هذا دفاع واضح وهذا نصر عظيم كما نصر موسى بنجاته وكما نصر نوحا بنجاته وكما نصر إبراهيم بنجاته وسمى الله هذا كله نصر كله نصر أغرق فرعون ونجى موسى أهلك قوم نوح ونجى نوح، وإبراهيم أرادوا به كيدا فجعلوه في النار قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين نصره الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فهذا فضل الله سبحانه وتعالى أن عدوك لا يتمكن منك فليشكر أهل السنة ربهم سبحانه وتعالى على هذا أنه ما مكن الحوث منهم وأهانوهم وأهانوا نساءهم وأولادهم وشيوخهم بل نصرهم على عدوهم الخبيث وها هو الآن في هلاك وإنما تأخر الهلاك وهو الآن في هلاك وفي ذهاب تماما نصرة للأولياء الذين حصل ما حصل من الضرر من عدوهم فنصرهم الله جل وعلا بخروجهم سالمين ونصرهم الله بهلاك عدوهم الآن وهو في هلاك الآن وفي دبور في تعاسى لا يعلم بها إلا الله جل وعلا وصلى الله عليه من هو أشد بأسا منه وقوة من هو أشد بأسا وقوة منه صلطه الله سبحانه وتعالى عليه نصرة لأنايخ الضعفاء الذين حصل لهم ما حصل فهذه كرامة عظيمة لأهل السنة في هذا العصر المتأخر في هذا العصر المتأخر والصحابة حصل لهم ما حصل وأنزل الله سكين عليهم وأذهب ذلك تلك الهموم والغموم وتلك الأحزان والأشجان كلها ذهبت بنعاس نزل عليهم كأنه ما حصل شيء فهكذا يا أخوان على أو هذه سنة الله ماضية جارية في الصالحين لا قيام الساعة أن الله ينزل سكينته وطمأنينته عليهم سواء كان من تقدم أو من تأخر ها هو عصركم الآن واقعكم خير شاهد لما حصل لأولئك الأخيار أنزل سكين عظيم عليهم دروسهم قائمة ولقاءهم ببعضهم البعض قائم وهكذا أيضا يفرحهم الله تار في عدوهم وتار يتخذ منهم شهداء هذا كله فرح لهم وإن كان يحصل لهم أحزان وأشجان لكنه والله فرح وكرامة أن يتخذ منهم شهداء ويرونهم على موت حسنة وعلى خيد ينتقلون إلى ربهم جل وعلا فهذه كرامات عظيمة حصلت لنا بعد هذا يجد الشخص تجد بعض إخواننا يميل إلى شيء من هؤلاء المنحرفين إلى مثل هؤلاء المخاذين بعد أن رأى الأمور بعينه وراء الكرامه بعينه وراء تثبيت رب العالمين لهؤلاء وراء الخير الذي انزل عليهم والدفاع الدفاع العظيم على هؤلاء الصالحاء ومع ذلك يبغي غير هذا النهج هذا مخذول والله مخذول هذا ما هو هذا جاهل جاهل